قال الشيخ سئل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عرض العديان عند الموت هل لذلك أصنع في الكتاب والسنة أم لا وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لتفتنون في قبوركم ما المراد بالفتنة وإذا ارتد العبد والعياذ بالله هل يجاز بأعماله الصالحة قبل الردة أم لا أفتون مأجورين فأجاب الحمد لله رب العالمين أما عرض العديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرا عاما لكل أحد ولا هو أيضا منتفيا عن كل أحد بل من الناس من تعرض عليه لأديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام وهذا لأقوام وهذا كله من فتنة المحيى والممات التي أمرنا أن نستعيد منها في صلاتنا منها ما في الحديث الصحيح أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد في صلاتنا من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال ولكن وقت الموت أحرص ما, أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم لأنه وقت الحاجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأعمال بخواتيمها وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت يقول لأعواني دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تنفروا به أبدا وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول لا بعد, لا بعد مشهورة ولهذا يقال إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمث إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال عكرمة لما نزلت هذه الآية ومن يرتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون فقال الله لهم ولله على الناس حج البيت فقالوا لا نحجه فقال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له, فيقولان له ما كنت ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي ويقول هو محمد رسول الله جاءنا, جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فانتهرانه انتهارة شديدة وهي آخر فتنة, فتنه التي يفتن بها المؤمن فيقولان له تما قالا أولا وقد تواثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحتنة من حديث البراء بن عازل وأنس بن مالك وابي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين فقيل لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين وهذا قول القاضي وابن ابن عقيل وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت وقد يلقنون يفتنون أيضا وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن بن عبدوس ونقله عن أصحابه وهو مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل الكافر مشركا أو كتابيا فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع فقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقوله ومن يطر بالإيمان فقد حبط عمله وقوله ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله لا إن أشرفت لا يحبطن عملك ولكن تنازع فيما إذا ارتدتهم عاد إلى الإسلام هل تحبطوا الأعمال التي عملها قبل الردة؟ أم لا تحبط إلا, إلا إذا مات مرتدا على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الإمام أحمد والحبوط مذهب أبي حنيفة ومالك والوقوف مذهب الشافعي وتنازع الناس أيضا في المرتد هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبيننا أن إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان الصحيح لا يزول البده على قولين لطوائف الناس وعلى ذلك يبنى قول المستثني أنا مؤمن ان شاء الله هل يعود الاستثناء وعلى ذلك يبنى قول المستثني انا مؤمن ان شاء الله هل يعود الاستثناء إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاه في المال والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله على اله وصحبه ومن والاه وبعد نسال الله تعالى رزقنا وياكم العلم النافع العمل الصالح هذا السؤال الذي أجاب عنه الشيخ السلام رحمه الله في مسألة عرض الأديان على العبد فالشيخ كما تلحظون قرر أن هذا السؤال واقع لكنه ليس عاما لكل أحد ولا منتفيا عن كل أحد فهو يقع لأقوام دون أقوام وقرر أن هذا العرض عرض الأديان كون الإنسان ناس العافية تعرض عليه اليهوديه او النصرانيه عند الموت ان هذا وقع قال وقد وقع ذلك الاقوال وان هذا العرض كما سمعنا انهم من فتنه المحية ان هذا كله من فتنة المحيه ولا في حديث الذي ذكره نواس بن عمر بن سعيده باربع ابن بطال رحمه الله بيّن هذه الفتنة فتنة المحيّة بما يعني يتفق مع كلام الشيخ الاسلام يقول ابن بطار رحمه الله فتنة ما يعرف للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات مايعرض للإنسان مدّة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات وعظمها هو العيادة بالله أمر الخاتمة عند الموت إلى أن قال وفتنة الموت يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت ويجوز أن يراد بها فتنة القبر واللي هو سؤال منكر ونكير قال والعذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب قبل الكلام الأخير من كلام الحافظ بالحجر هذا في الفتح الثاني 19 و 300 أيضا هنا في الحديث لما قالت من فتنة المحي والممات ومن فتن مسيع الدجال فهذا من باب يعني العام الذي يكون بعده خاص عطف الخاص العام فعذاب القبر داخل تحت فتنة الممات وفتنة الدجال داخلتهم تحت فتنة المحي ذكر عندي حديث المسعود رضي الله عنه وفيه ان العدل يعمل الى اخرها قبل قوله صلى الامال بخواتيمها جاء هذا اللفظ عند البخاري وغيره كما بينها ووضحها الحافظ ابن في شرحه لهذا الحديث الجامع للام الحكم وبين الحافظ ابن رجب ان سوء الخاتمه كل آفه في الباطن ولهذا حديث بن سعود يرى بعض العلم أنه يفسر بحديث سهل بن سعد هنا لما قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يقول جاء ما يفسر ذلك وبينه في حديث سهل بن سعد في صحيح مسلم إن العبد يعمل بعمل الناس فيما يبدو للناس, فيما يبدو للناس ولهذا قال الحافظ برجب عندها رواية فيما يبدو للناس قال اشار إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يضطل عليها الناس وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يضطل عليها الناس إما من جهة عمل سيء فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت كذا قال في جامل الحكم الأول 73 عند شرح الحديث أبي بن سعود رضي الله وهذا المعنى الذي قرره الحافظ بالرجب أيضا قرره من قبل عبد الحق الشبيل رحمه الله في كتاب العاقبة فعبد الحق يقول أن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح يقول سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصالح ظاهره وإنما لمن كان له إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم وإنما لمن كان له إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم هكذا في العاقبة صفحة 80 ومئة الباب السابس وإن كان الحفظ بالرجب يعني, يعني له تلام آخر الحافظ بن حجر رحمه الله في يرى أن حديث المسعود الذي بين أيدينا أنه يتعلق بسوء الخاتمة يتعلق بسوء الخاتمة أما حديث سهل أن حديث يعمل فيما يبدو للناس يقول يحمل على المنافق والمرائي ولما أورد كلام عبد الحق الأشبيلي أن سوء خاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهرة قال هذا محمول على الأكثر محمول على الأكثر والأغلب وكأن الحافظ يقول أنه قد يقع عاش ما عليه الكذا عندما يقول محمول على الأكثرihat معناه ماذا يديه ماذا الآن الحقيقى سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه Trading وصلح ضاهرة يتعقب الحافظ بالحجر هذا الكلام يقول هذا يحمل على عشرة على الأكثر ولا اقل خلاف الاكثر والاغلب ما ادري ايش يكون انه ايش ان الخاتم يعرض له وماذا نعم يعني يعني يعني, يعني يقع له سؤال خاتمه هو ان كان ايش وإن كان ماذا وان كان ظاهرا صالحا وباطلا لانه الآن هم الان الحافظ عفوا عبد الحق, الحق يقول ايش من استقام ظاهرا باطناً أو استقام ظاهراً وصلاحاً باطناً لا تقل عن سؤال خاتمة فالحافظ يقول هذا محمول أكثر والأغلب وكأن ما ليس أكثر وأغلب قد, قد يعتري سؤال خاتمة ولو استقام ظاهر وضع يبدو بكلام الحافظ رحمه الله ليس بذاك وفي كلامه رحمه الله ما ينبع عن مذهب الشاعر في القدر بالمشيئه المحظة لان لما ذكر الاعمال في كلامه عند هذا الباب الحديث المسعود قال ان الاعمال ليست بموجبات ليست بموجبات بل امارات ولما يقول بل امارات هذا ولا اشكال فالاعمال الصالحه او الاعمال السيئه هي, هي هي ليست امارات بل هي ماذا هي اسباب وتلك الجنه التي اورثتموها بما قلت عملا فهي اسباب وانما انكر السببيه والاسباب من تأثر بالمذهب الأشعري الذين جعلوا ذلك إيش أمارات إيش وعلامات على كل ال... هذا تجدون في, في الفتح في الجزء الحادي عشر تسع وثمانين واربعمائة امتين منها المسألة بقي أن نشير أيضا باب التذكير أن الحديث الذي جاء فيها أنه عليه الصلاة أخبر أنه قد علم بأهل جنة من النار وأن الأمر قد فرغ منه تجد هذه الحديث يقترم فيها ماذا؟ الحث على العمل كما مر بنا في حديث أو مر بكم حديث مثلا لما قال شراقه ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا ودى العمل؟ فقال سلم لا اعملوا فكلهم يسروا لما خلقنا فتجد جملك من الروايات عندما يذكر نبي عليه الصلاة والسلام آه آه آه آه أن الأمر قد فرغ منه وأنه جفت الأقلام وجرت به المقادير تجد يأتي فيه اعملوا وكل مؤسروا لما خلقها ومرضنا أن الصحابة رضي, رضي رأي أنه لما سمع حديث القدر قال بعضهم ما كنت أجد اجتهادا مني الآن والحافظة بالحجر عند هذه الحديث ذكر جملة من أثار السلف في أنما بعدما سمعوها زادوا جدا واجتهادا في العمل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأعمال هي أسباب كل ميسر لم يخلق على فالأعمال هي أسباب السعادة والشقاوة طيب قال عندك هنا وحكاية عبد الله بن أحمد بن أحمد المعبيه الحكاية التي قال عنها مشهورة وهو أن الإمام أحمد الله عليه والله يعني في في في في مرضه الذي مات فيه وقت احتضاره عرض له الشيطان وان الامام بعد كان يقول لا بعد لا بعد فنم قال ان الشيطان عرض لي وقال فتني يا احمد فتني يا احمد انت يعني احمد يعني لم افر منك بشيء فالامام احمد يقول لا بعد قدم هذه الروح ما خرجت بعد فالانسان عرضه لشيء من ذلك قال عندك حكاية مشهورة الحافظ الذهبي رحمه الله في السير يقول هذه حكاية غريبة تفرد بها ابن علم قال هذه حكاية غريبة تفرد بيها ابن علم كذا قال رحمه الله في السير المجلد 11 صفحة 41 و300 وعلى كل أنك الشيطان يحرس فهذا ظاهر و... يعني مما الأثار ذكر الحافظ لهذا الصدد أن الح... الحكيم الترمذي في نوادره نوادر أصول أن الميت قال إذا سئل من ربك في القبر تراء له الشيطان وهذا الأثر إن صحي يقولك أن التكليف ماذا؟ انقطع لما انقطع لما يقول تراء له الشيطان الذي استظهر شيخ سلام بلقي من التكليف لا ينقطع لما؟ اللي بيدخل جنة ولا لكن هذا التكليف ليش كالتكليف ليش؟ في الدنيا فالسؤال قبر او مثلا هي يوم يكشف عن ساق على كل ان, أن الميت اذا من ربك ترى له الشيطان فيشير الى نفسه فلهذا ورد سؤال التثبيت له حين يسال ثم قال الحافظ ثم اخرج اللي هو الحاكم التلميدي بسند جيد الى عمرو بن مره كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا اللهم أعزه من الشيطان اللهم أعزه من الشيطان كذا في الفتح الثاني صفحة تسعة عشر وثلاثمائة طيب هنا لما قال ولي هذا يقال إن من لم يحج يخاف عليه إلى آخرة هذا الحديث ذكر الشيخ رحمه الله أنه قال في, في, في الجواب الصعيم روي مرفوعا لكن المحفوظ أنه من قولي من قول عمر المحفوظ أنه من قول عمر وجاء بمعنى عن من عن علي كذلك؟ جاء بمعنى عن امير أبو مني علي رضي الله عنه هكذا الجواب الصحيح الأول خمسة و ومائتين طبعة المدني الكلام عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت شيخ تعدث عن هذه الآية في هذا الموطن في التدمرية كما مر بكم وأيضا في الجواب الصحيح لحالة السابقة الأول 25 ومعاتين وفي الفتاوى العشرون صفحة 91 من كلامي رحمه الله في الجواب الصحيح هنا لما قال تعالى ومن كفر قال كل من لم يرى حج البيت واجب عليه مع الاستطاعة فهو كافر اتفاقا كل من لم يرى حج البيت واجب عليه مع استطاعة فهو كافر اتفاقا إلى أن قال وليهود والنصارى لا يرونه واجب عليهم فهم الكفار ما لما قالوا لنا حج أبوا حكم الله هم كفار بذلك وفي مضع آخر قال رحمه الله فإن عدم الإيمان بوجوب الحج فإن عدم الإيمان بوجوبه وتركه كفر والإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص اللي هو الآية الكريمة والله على البيت قال والإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مراد من هذا النص قال كما قال بعض السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه إذما يعني الذي لا يرى أن الحج برا ولا تركه إذما هذا كافر لكن كان مجرد ترك, ترك مجرد هو يعتدد بوجوب الحج ومن هذا الحكم لكن لكسله فالترك المجرد هذا الذي وقع فيه نجاع هل يكفر أم لا يكفر والراجع كما تعلمونه ويش لا يغفر بذلك أيضا من فوائل ذكر الشيخ بما يتعلق بالحج عند الآية الكريمة ذكر الشيخ رحمه الله لما تكلم عن الحنيفية في جامع المسائل أن بعض السلف فسر الحنيفية بالحج فسرت الحنيفية بالحج فسرت بعالم كثيرة ولما تفسر الحنيفية بالحج فهذا من تفسير الشيخ ببعض أفراده ولهذا قال الشيخ رحمه الله والحج داخل في الحنيفية والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وما زال مشروعا من عهد ابراهيم ما زال الحج مشروعا من عهد إبراهيم قال فحج الأنبياء موسى ويونس حج ذلك وكما معلومنا عيسى أيضا ماذا في لما ينزل أيضا كذلك بحجنا عمرة قال فحجه الأنبياء موسى ويونس نعم الان قال وكان مستحبا في حقهم وليس واجبا كان مستحبا في حقهم وليس واجبا هكذا في جامل المساء الخامس 82 و100 قال عندكم وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت فهذا يعني يبين وسيتحدث وسيت... عن مؤلف في يد في الصفحات القادمة قالوا قد توارق لحده في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب القضية من الذي يفتثن وأن الفتنة فتنة القبر عامة للمكلفين يعني هنا جاء في هذا الموضوع ستمر بناء في صفحات 77 و 200 و صفحه 80 و 200 فالمقصود المكلفين يمتحنون في قبورهم وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح استطردي هذا فان المكلفين عموما سواء كانوا مؤمنين او كفار هذا هذا يرجعه ايضا كذلك ان هذا الامتحان لا يختص بهذه الامه بل الام كذلك ايضا ايش تمتحن في هذه القبور أما قضية الطفل هل يمتحن فالشيخ واضح أنها على رأي الجمهور بأنه يشأن أن, أن الأطفال يمتحنون فهذا الذي عليه الجمهور يقول شيخ حسان رحمه الله وأما امتحان غير مكلفين هذا في جامع المسأل وأما امتحان غير مكلفين في الدنيا كالصبيان والمجانين ففيهم قولان الثاني يمتحنون في قبورهم وهو قول أبسرهم وهو أصح هكذا في جاء المسائل الثالث ثمانية وثلاثين ومئتين والحافظ رحمه الله استطرت فيها المسألة من الذي يمتحن يعني من ذلك قول رحمه الله واخترث الطفل غير المميز فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل ومنقول عن حنفية وجدم غير واحد من شفعية بأنه لا يسأل واختلف أيضا هل النبي يسأل وأما الملك فلا أعرف أحد إن ذكره والله أنه لا يسأل لأن السؤال بمن شأنه أن يفتن كذا في الفتح الثالث 39 ومئة طيب إذن الذي يظهر والله علم أن هؤلاء يمتحنون جماعه عليه الجمهور وهذا قال اندكي الذي ذكره الاشاعري عن اهل السنه ومقتضى نصوص امام احمد هنا لما قال وهذا قول ابي حكيم لعل نتأكد فيما بعد هنا قال ابي حكيم وفي صفحه 77200 قال ابي حكيم الهمداني ابي حكيم الهمداني وفي صفحه 80200 جاء هكذا ابو حكيم النهرواني النهرواني أنا ما أعدل لك العالة لكم العالة متأكد جميعا وش الله هذا قالوا أما الرد على الإسلام أنه صرد وكاغر ومشرفا وكتابيا فإنه إذا مات على ذلك حابط عمله نعم لا شك في من نرتد نص الله الآفة فجميع عمله يحبط هذا حبوط المطلق كما يسميه آهل العلم وهناك الحبوط المقيد الذي يحبط بعض العمل يقول الشيء الإسلام رحمه الله في مجمع الفتاوى لا يحبط جميع الحسنات الا الكفر لا يحبط جميع الحسنات الا الكفر ولا يحبط جميع السيئات الا التوبه ولا يحبط جميع السيئات الا التوبه هكذا في الفتاوى العاشر صفحة 21 و300 جاء الكلام في قضية إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد هل الاعمال التي عملها قبل الردة يعني تحبط أم فذكر القولين هنا أنا والله ما أدري هل شخص لم تتكلم عن مسألة في موضوع ما أعرف لكن بالقيم أشار إلى هذه المسألة في الوابل الصيب فلما بالقيم تتكلم عن مسألة إذا تاب الشخص شخص عمل, عمل لله ثم عرض له الرياء عرض له الرياء وتاب يعني لاحظوا أنه الآن عمل لله ثم عرض له الرياء دخل هذا الرياء وعرض له وتاب عن ذاك الرياء فهل يعود له ثواب عمله الذي خلطها الرياء فقال فهل يعود له ثواب عمله ولا يحبط أم يقال لا يعود إليه ويستأنف العمل فهو ذكر هذه المسألة وقال هي مبنية على مسألة التي بين ايدينا وهي هل الردة تحبط العمل او تحبط العمل بمجردها او لا يحبطه الا الموت عليها كما هو عندنا الآن قال هما روايتان لاحمد قال الردة تحبط العمل مجردها او لا يحبطه الا الموت عليها قال قولان وهما روايتان لاحمد قال فينقلنا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 هو لك مقولين قال ما رايت احد ايش يعني آه يعني شاف هذه المساله وربما لو في العلد. لو شيء هذا لايش والله اعلم لكن هو قال بعدها والذي يظهر أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم للغالب يعني ما الذي يغلب فاذا غلبت الحسنات فالحكم لها وإذا غلب السياس يكون الحكم لها وقضية المغالبة تجد أن الشيخ قررها في هذا الموطن بالقيم هذا كان في الوعب الصيبة أنا ما ذكرت الصفحة قررها أيضا في مسألة تذكر مرة في كتاب التوحيد ان قول تعالى من كان يريد حيث الدنيا وزينتها إذا الإنسان مثلا أراد الدنيا وأراد الآخرة فنفس الكلام قال أيضا إيش؟ ينظر أيش حسب ما الذي يعني يغلب هل يغلب المراد الدنيوي أم يغلب المراد الأخوي فهذا ذكر أيضاً في هذا الموضوع ويبدو أن المسألة أيضاً لها علاقة بالكلام عن ما ذكره أو ما يتكر العلم في مسألة فأولاك تبدو الله سيئة من حسنات تبدو السيئة من حسنات يعني هذه مسألة والأيضا المسألة لها علاقة بما يتعلق بمسائل الموازنة ومن من كتب فيها من الطالب الحميدي اسمه الحميدي اي نعم الظاهي اي نعم ف... فهذه مسألة يعني لها علاقة بما يتعلق بالموازنة من الذين كتبوا عنهم المعاصرين في رسالة جمعت بعض الكلام في هذا رسالة الوعد الأخروي الوعد الأخروي للدكتور عيسى السعدي طيب انتهينا من هذه المسألة والله أعلم بقي عندنا في كلام الأخير رحمه الله ما قال وتنازع الناس أيضا في المرتد هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة أم يقال بل الردة تبين أن إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان الصحيح لا يزول البتة وعلى ذلك هنا قول المستثن إلى آخر هنا الآن أتفيلك ما عند المؤلف من التحقيق والتأصيل وربط المسائل يعني بعضها بعض المتشابهة والتي ينبني بعضها على بعض فهنا لما يأتي قضية هل له إيمان صحية يحبط بالردة أم يقال الردة تبير أن إيمانه كان فاسدا قال هذا ما على أي كلام اللي كان في مساله استثناء الايمان اذا قال انا مؤمن ان شاء الله هل هذا باعتبار ما اخذ الاستثناء لو كمان الايمان الايمان المطلق ام انه يستثني باعتبار الموافاه فلما تنظر للقولين السابقين ايهما ينبني على الاخر عندنا الان قولان ان من له ايمان صحيح هل قال له ايمان صحيح او بالردة هل هذا ينبل على أنه استثناء إلى كمال إيمان او باعتبار مغفات لاحظوا عندنا قولان قال الشيخ وعلى هذا يبنى قول مسئل فالقولان السابقان مبنيا على نعم هل يقال كان له إيمان الصلاح يحبط بالردة نعم هذا اللي يجلح انا لما قضيت الان هذا الشخص الذي عنده ايمان وارتد هل نقول الان هذا الشخص الذي كان مؤمنا ثم ارتد قبل أن يرتد هل ايمانه صحيح هذا اللي يغلط هذا اللي يغلط هذه اماره شخص مثلا هو مؤمن ثم قال لا الذي قبل الرد هذا ايمان فاسد لا لا شيء كذلك اذا هل هؤلاء إيش صار لمن عندهم من حين الشيخ صدقه في الإسلام حتى, حتى ماذا حتى يموت وهذا هو ما مأخذ من مأخذ ما ابن كلاب. ما كلاب في قضية الاستثناء في الإيمان فالاستثناء باعتبار الموفاة هذا لم يقل به أحد من السلف كما بين الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير وأطال فيه فإذا الاستثناء باعتبار الموفاة هذا لم يقل به أحد من السلف وإنما السلف استثنوا من أمثال بمسعور رضي الله عنه وما جاء بعده وأرادوا باستثناء هذا باعتبار الإيمان المطلق باعتبار كمال الإيمان يقول شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يستثنون باعتبار موفاة اللي هم من أمثال ابن كلاب قالوا أن الإيمان لحظة عبارة تتفق مع كلام الشيخ هنا الإيمان الذي يتعقبه الكفر ليس بإيمان الإيمان الذي يتعقبه الكفر ليس بإيمان قالوا مثل الصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال فهم جعل الإيمان آآ يعني يستناول العباد من أول الدخول في الإسلام إلى, إلى أن يموت عليه لكن هذا الإسلام باعتبار مفاتل من قل به أحد من السلام وهو مبني على أصل فاسد لحظة مثال كيف تتسق وتترابط وهو مبني على أصل فاسد وقضية أيضا نفي الصفات الفعلية اختيارها فهم يقولون أن الله تعالى يحب الصحابة قبل أن يسلموا باعتبار أن ما عنده الصفات الفعلية متعلقة من شيئة اختيارها الله تعالى يبغض إبليس قبل عيش قبل أن يمتنع من السجود وهذا ليس كذلك فهل استنيت بتون الصبات الفعلية القيانية هذا القول لو الاستثناء باعتبار وما لم يقف عند هذا الحد بل يعني وصل إلى يعني الغلو في الاستثناء صار يستثن في كل شيء يعني حد, حد الوسوس إنجازة العبارة هذا حبل إن شاء الله هذا ذوب إن شاء الله يعني بل بعضهم يعني أزن بأنه على هذا يستثن في الكفر سعال الله لما يصير فلان كافر هو يسلم بعد سنة ولا بعد عشر سنين بعضهم التزم بهذا معناه ف... أنك لما تشون كوعة تقول هذا كافر إن شاء الله هذا كل من يش... مما يدل على فساد هذا المأخذ وهو الاستثناء باعتبار الموافات وهذا جاء مبسوطا في كتاب الإيمان كبير وشارح طحوي بن أبيل نقله مختصرا والله أعلم وسئلها الجميع الخلق حتى الملائكة يموتون فأجاب الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى إزرائيل ملك الموت وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون واليهود والنصارى, واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه وإنما يخالف في ذلك قوائف من المتفلسفة أتباع رسط وعمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبد المدبرون كما قال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقضبون ومن يستنكف عن عبادته ويستغفر فسيحشرهم إليه جميعا وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى والله سبحانه قادر على يميتهم ثم يميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إيمات البشر والجن ثم أحيائهم وقد قال سبحانه هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه ولا غير واحد من الصحابه انه قال ان الله اذا تكلم بالوحي اخذ الملائكه اخذ الملائكه مثل الغشيه وفي روايه اذا سمعت الملائكه كلامه صاعق وفي روايه سمعت الملائكه كجرس سلسله العرافان فيصعقون فاذا فزع عن قلوبهم اي ازيل الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وقالوا الحق فينا دون الحق قالوا الحق فينادون الحق الحق وقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا والصاق الغشيه هو مثل صعق موسى عليه السلام قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعلهrightته وخرى موسى صائقا والقرآن قد أخرى بثلاث نفخات نفخة الفزع ذكر في سورة الممعbi في قوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لغيرهم ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون اول من يثيق وأجد موسى آخلا بساق العرش فلا أدري هالأفاق قبل أم كان ممن استثناه الله وهذا الصعق قد قيل إنها رابعة وقيل إنها من المنطورات في القرآن وبكل حال ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف في موسى وهل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله ام لا فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت بكل من استثناه من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم ان نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعه واعيان الانبياء وامثال ذلك مما لم يخبر به وهذا العلم لا ينال الا بالخبر والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم اللهم صل الله طيب هذا السؤال الذي أجاب عنه شيخ السلام رحمه الله كان سؤالا طويلا وأول السؤال في الفتاوى السادس عشر صفحة ثلاثة وثلاثين لكن تعرفون أن الجامع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله هو يرتب الفتاوى على حسب الموضوعات فيبدو أنه أخذ الجزء الأول من الجواب فجعله في الترسير جعله في التفسير والجزء الأخير من السؤال جعله إيش هنا في مفصل الأتقاد لكن كلام الشيخ رحمه الله في الأخير فإذا كان مسلم لم يخبر بكل من استثنى الله يعني قد لا يتضح لنا كلام الشيخ هنا إذا إيش رجعنا إيش إلى السؤال إذا رجعنا إلى السؤال أصل السؤال الذي يوجه لشيخ السلام النسوء رحمه الله عن آية ونبخه في الصور وصعق من في السماوات ومن في الرد لما شاء الله والساءل يقول أنه جاء في كتاب الواحد المفسر أنه جاء في كتاب الوسيط أن الذين لا يصعقونهم الشهداء هذا من الأثار التي وردت وبعضهم قال الذين لا يصعقون جبرايل وميكايل وملك الموت وذكروا أقوال يعني نقل السائل من الكتاب الواحد فسأل الشيخ ما حقيقة هذا الصعق ما حقيقة هذا الصعق ثم هل جميع الخلق حتى الملائك يموتون طيب قال عنك الشيخ الذي عليه أكثر الناس من جميع الخلق يموتون حتى الملائك هؤلاء كلهم يموتون حتى الملائك بمن فيهم ملك الموت وسبقا ما ربنا كلام كثير يعني جاء التسمية بإزرائيل يقول من كثير وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث إنما جاء مثل جبرائيل و... وإسرافيل مثلا قال وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القران ولا في الأحاديث وقد جاء تسميته في بعض الأثار بإزرائيل والله أعلم كذا في البداية تاريخ الجزر أول 47 قول الشيخ رحمه الله وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفزد في أتباع الرصو ومن دخل معهم من المتسلمين الإسلام واليهود ومصارك أصحاب رسائل إخوان الصفاء فالكلام عن رسائل إخوان الصفاء وأنها من رسائل باطنية وأنها بعض من سبع الأجعفر الصادق كذبا وزورا هذا مربنا في صفحة تسع سبيل مربنا في صفحة تسع سبيل من هذا الكتاب قال من من زعم أن الملائكة هي العقول وأيضا مربنا هذه المقالة وعبارات شيخ الزام في المواطن الأخرى مربنا في صفحة الثمانية عشر رمئة فهؤلاء يكون الملائكة عقول ويعني يجعلونها متولد عن الله ويجعلونها آلهة سمونا الآلهة الصغرى فهم بهذا يجعلون يعني لا يعتريها الموت الشيخة كما تلحظ تنب على هؤلاء في ثبات أن الملائكة يموتون وليسوا آلهة وليسوا كما يقول هؤلاء الزنادق فذكر عنك الآيات الكريمات في هذا أيضا لما يورد مثلا آية سورة النجم مكمن ملكا في السماوات لا تغني شباعتهم شيئا إلا بعد أيهاد الله هذا كله يبيلك أنهم مربوبون وأنهم يعني لا يعصن الله ما أمرهم فليس لهم شيء من, من الآلهية ليس لهم شيء من روبية أو تدبير العالم بأنفسهم يقول شيخ الإسلام يتكلم عن هذا الموطن ورد على شيء من تصصيل في التسعينية ففي التسعينية مثلا لما ذكر الآية ماذا قال ربكم قال الحق ومر بالحديث بمسعود وغيره قال في هذا تكذيب للمتفلسبة من تعظيم العقول والنفوس طبعا العقول النفوس هي من هي الملائكة هكذا يزعم هؤلاء الزناتقة ويزعمون أن ان الملائكه او مسمونه بالعقول انه متولد عن الله انه متولد عن الله تعالى وانه ملازم لا, لا تموت وهي الها الغرض يقول شيخ يعني الذين وانها لازم لذاته وانها هي المدبره التولد والتعليم قال مدبر العالم بطريق التولد والتعليم لكن لما تيجي مثل بطيغ ولا غيره يقول العالم لكن تدبر العالم بإذن الله تعالى كذلك لا الله ما أمرهم فالله تعالى وكل بهم يعني الوظائف والأعمال أما هؤلاء لا يكون هي تدبر العالم بطريق التولد والتعليل أنها متولد عن الله تعالى الله عن ذلك عنوان كبير إينا. قال شيء أسلام بل يجعلون العقل الفعال اللي يسمونه جبريل هو المدبر لهذا العالم يكون العقل الفعال والعقل العقل العاشر يدبر إيش ما تحت القمر عندك الآيات الكريمات هنا ترد عليهم فما تكون لا يتصرعون إلا بإذن الله لا يشفعون إلا لمن ارتضى لا يسبقونه بالقول إذا سمعوا كلام الله يعني فزعوا وترهم الصعق والغشي كما في هذا الحديث فهذه كلها ترد على هؤلاء الملاحدة طيب هنا في حديث مسعود رضي الله عنه وأيضا جاء بما عليك من حديث النواس بن سمعان قال وفي رواية سمعت الملائكة تجرس سلسلة على الصفوان الصفوان حجر الأملس وشيخ سنبين بفقه أن هذه الرواية ترد على الذين يعني ينكرون أن الله تعالى يتكلم من مشيئة واختياره فالسلسلة لما تمر على الصفوان تمر شيئا بعد شيء بدل ذلك على أن كلام الله متعلق بمشيئة واختياره يقول الشيخ الله هذا يعني كجر السلسل وقال هذا يجر عن كلامه بمشيئته وليس أزليا وليس إيش أزليا قديما كما يقول لا لا يعني لشاعره ولا يقول السالمية ويقول يكون شيئا بعد شيء والمسبوق بغيره لا يكون أزليا لما يكون هناك تمر السلسل على الصفان هذه السلسل حلقات مثلا فحدها أسبق من الآخر كذلك الكلام الأزلي لا يكون إيش مسبوقة بغيره أما كلام الثالث في متقدم في متأخر لما تكرقوا والله أحد الخاف سبق اللام واللام تسبق الهاء فليس يعني كما يقول للسالمية أن كلام الله تعالى يكون مع بعضه يخرج مرة واحدة كلام بل كلام الله تعالى متعلق بمشيئته واختياره كذا في الفتاوى الثالث 34 ومائتين قالوا عليه السلام فيدا فزع قلوبكم ما بينكم الفيدا اوزيل يعني هذا فعل فزع فزع ايزال الفزع عندما بين اسامه ما قال تحرج ايزال الحرج تحوب ايزال الحول هكذا ايضا بالتسعينيه الجزء الثاني 24 و500 وحدد المسعود كما بين الشيخ زلال ايضا من فوائد ان الامام احمد امام السنه احتج بحديث المسعود على ان الله تعالى يتكلم بصوت ان الله تعالى يتكلم بصوت وان صوت الرب ليس هو الصوت المسموع للعبد وهذه المسائل مهمه لبين اهل الاسلام بالاسباب على غلط واللبس في مساله الكلام الالهي انك هؤلاء لم يفرقوا بين ما يقوم بالرب وبين ما يقوم ايش بالعبد فلهذا تجد بعض من ينكر الصوت ويجعل الصوت مخلوقا كما عند الجفاه النواذ وهناك من غلا وكمه عند مثلا غالية الأكراد كما يعبر شيء السلام واتباعدي المسافر فهؤلاء جعلوا صوت العبد ماذا؟ وصوت الرب بل وصف بعضهم إلى حين يشيل الغلو في قضية المداد الذي يكتب به المصحف فجعلوا ذلك غير مخلوق أهل السنة لا حرروا وحققوا وبينوا وفرقوا بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعد فما يقوم بالرب سبحانه من الكلام أو من الصوت الحرف هذا ليس مخلوق أما العبد عندما يتكلم ويقرأ فلا شك أن صوت العبد مخلوق وأداءه مخلوق وكتابته لما يكتب المصحف أيضا ليس مخلوق فهذه من الأصول التي يعني أدتها ضلال ونبس في وسنة الكلام طيب هذا الكلام في الدرع الجزء الثاني تسع ذلك أنا رحمه الله والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات فالشيخ هنا يقرر أنها ثلاث نفخات نفخات الفزاع والصعب وغير البعث القيام وهذا لما نرجع الفتح الباري نجد أن بالعربي العربي ينص على هذا كما نقل الحافظ ويقول أن مستند ابن العربي في ثلاث أنه على حديث الصور الطويل حديث الصور الطويل جاء النص على أنها ثلاث لكن هذا الحديث كما هو معلوم يعني, يعني في سنده ضعف واضطراب بعضهم كما قال ابن كثير بعضهم جعلها اربعه كذلك اللي هو بالحذف ها الدره فقط ولا وبالحذف فبنحذف ابن ذكر الثلاث وزاد ايش النفخ الرابع هذه جعلها ليش خصع الغشي اللي, اللي جاء في الحديث فالحافظ قال انه بالحذف جعل اربعه نفخات وتعقب في ذلك الذي حرره القرطبي لعلى عدماته القرطبي إذا صعب تذكره أو شيخه ويختار الحرب الحجر أنهما ان ان ان نفختان يقول القرطبي وصال أنهما نفختان لتبوت الاستنابق وتعالى إلا من شاء الله في الآياتين ولا يزن من مغاية الفزع أن لا يحصل معاني من النفخة الأولى يعني كان يقول ان النفخة الأولى هي ايش هي نفخته ايش هي نفخه فزع وايضا ايش صعق وذكر الحافظ رحمه الله انه ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن امر انهما نفختان وان بينهما فاصل وان بينهما اربع هكذا استدل الحافظ رحمه الله في الفتح الجزء ال11 صفحه 730 طيب بقي السلام في قضية انه سواء قلنا انها ثلاث او قلنا انها اثنتان ات عندنا حديث ان الناس يصعقون فهؤلاء يقولون انها ليست يعني رابعه وانما هذا صعق ليس فزعه غشي صعق يسفذ وغشي وليس وليس موتا و يعني ان الله تعالى إذا جاء لفصل القضاء ايحصل هذا الصعق وهذا المفير هذا اللي ذكر ايضا بقيم في كتاب الروش في المساله الرابعه هنا قال لما ذكر حديث ان الناس يصعقون فأجد موسى اخذ دلوقتي ما تعرفون باطشا اخذ بقوه بساق العرش اي بقائم من قوائم العرش فلادري هل افاق قبل امكان من سد الله هنا روايته من كان او امكان من سدها الله مرت بنا في تش حط حاويه ان هذه روايه ماذا؟ انا لست محظوره هذه الروايه غير محفوظه كما يعني ذكر هو الحافظ ابن حجر ذكر من قبل ايضا ايش بالقيم انا في كتاب الروح والحافظ في الفتح الثالث 45 و400 وين من المحفوظ ايش؟ فلا ادري اثاق قبلي ام جوزي بصعقه الطور هذا هو ايش؟ المحفوظ ااا لأن المستثنون لما تنظر الاستثناء في, في ما جاء في آية الـ الـ الـ الـ سورة النامين و سورة المستثنون هم مستثنون من إيش؟ من صعقة النفخة لا من هذه الصعقة التي يقولها فزع وغشي فصعقة الفزع وغشي هذي يكون يوم القيامة يكون, يكون عاما والله أعلم المهم أن الرواية ليست محفوظة كما ذكر الحافظ ومن قبل القيم وإنما المحفوظ أمجوز بسعادة الطور والله أعلم طيب. قال الشيخ الإسلامي ثقيه الدين أبو العباس حفظ بن تيمية رحيمه الله فصل مذهب سائل المسلمين بالوسائل أهل الملالي إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة هذا قول السلس قاطبة وأهل السنة والجماعة وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البداية لكن من أهل الكلام ما يقول هذا إنما يطون على البدن فقط كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم كما يقول ذلك ابن ميسرس وابن حزب ومنهم من يقول بل البدن ينعم ويعذب فلا حياة فيه كما قاله طائفة من أهل الحديث وابن الزاغون يميل إلى هذا في مصنف في حياة الأنبياء في قبورهم وقد بسط الكلام على هذا في غيره وقد بسط الكلام على هذا في مواضح والمقصود هنا أن كثيرا من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا إعقاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد ثراق البدن وبيّن النعيم والعذاب في البرزخ وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة يذكر قيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الوافعة فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواج ثلاثة كما قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنت مزواج ثلاثة ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغر بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنبرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تغصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحانوا وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حميم وتصلية جحيم فهذا فيه أن النفس تبلغ الحكومة وأنهم لا يمكنهم وبينا حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر أيضا القيامتين فقال لا أقسم بيوم القيامة ثم قال ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس ستكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل إنسان اللوامة فإنه ليس بشر فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال أيحسب الإنسان أن لا النجم عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة ووصف حال القيامة إلى قوله تظن أن يفعل بها فاقرة ثم ذكر الموت فقال كلا إذا بلغت التراقية وهذا إثبات للنفس وانها تبلغ التراقي كما قال هناك بلغت الحلقوم والتراق متصلة بالحلقوم ثم قال وقيل من راق يرقيها وقيل صاعد يصعد بها إلى الله والأول أظهر لأن هذا قبل الموت فإنه قال وظن أنه الفراق فدل على أنهم يرجونه ويقلبون له راقيا يرقيه وأيضا فصعوده لا يفتقر إلى طلب من, من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيحة المتوكلين لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجب حياة بالراقي ولهذا قال وظن أنه الفراق ثم قال والتفت الساق بالساق إلى رب فيومئذ المساق فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها العرض القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس, في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيدة في قض روح المؤمن وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه فلا صدق ولا صلى وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك وكذلك في سورة قاف هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا قال فيها وجاءت ثكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ثم قال بعد ذلك نوفق في الصور ذلك يوم الوعيد فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله وجاءت ثكرة الموت بالحق أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقول أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق وقوله ذلك ما كنت منه تحيد فالإنسان وإن تره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه ملائكته وهذا كقوله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين ما بعد الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقين وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا في غير موضع مذكره في قصة آل فرعون فقال وحاق, بأ... وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال في قصة في قوم نوح بم... نما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مع أشباء نوح لهم بالقيامة في قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقد ذكرنا في غير موضع أن الرسل قبل محمد سبحانه وقد ذكرنا في غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذر بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتثلسفة وقال عن المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم قال غير واحد من العلماء المرة الأولى في الدنيا والثانية في البرزخ ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة وقال تعالى في الأنعام ولو ترأي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وهذه الصفة حال الموت وقوله أخرجوا أنفسكم دل على وجود النفس التي تخرج من البدن وقوله اليوم تجزون عذاب الهون دل على وقوع الجزاء عقب الموت <تصفيق> هنا قال رحمه الله مذهب سائر مسلمين بالوسائر أهل الملل إثبات القيام الكبرى الشيخ رحمه الله لما يتحدث عن مسألة اليوم الآخر وإثبات المعاد والبعث المشهور فيبين هذا هو مذهب أهل الملل ثم يبين مذهب الفراق الأخرى كما أشار إلى بعضها فالشيخ يقول مثلا في موطن يقول هناك من انكر البعث بإطلاق يعني بعث الأرواح والأجهات وهو لهم الدهرية الدهرية وهناك المتكلمة الذين أثفتوا معاد الأبدان دون الأرواح وهناك الفلاسفة الذين يذكرون الشيخ هنا الذين هم يثبتون معاد الأرواح وينكرون معاد الأجهات يعني هذه الثلاث مدايا هي ماشية على طريق التصبر والتقفيم فعندك أهل الملل و أهل السنة يثبتون معادة الروح على الأبدان وعندك الدارية الزنادقة لا يثبتون معادة لا الأرواح على الأبدان وهناك من يثبت معادة الأرواح دون الإجساد من الفلاسفة وهناك من يثبت معادة الأبدان على كما هو عند بعض المتكلمة هذا الأمر امر آخر أن إنكار بعث صور متعددة منها ما ذكرنا ومنها ما ذكر مثلا بعضهم مثلا من صور إنكار المعاجد التناسخ القول بالتناسخ كما هو عند الهندوس وأيضا هذا التناسخ وجد عند بعض الطواف الغالية في بعض الطواف الغالية في المعتدلة او غير المعتدل تجد تبنى عقيدة التناسخ وهو أن الشخص إذا هلك تنتق الروح إليش إلى آخر ان كان يعني يعني صاحب خير خي... خير ان تقاتل مثلي وان كان سيئا رديئا تقاتل حيوان كلب او نحو ذلك هذا في تناسق التي لا يثبتون ايش الا باثا ولا نشورا ومن صور انكار البعث ما تجد عند بعضهم يقول ان المعاد للنحوس العالمه دون الجاهله ومن صور الانكار ايضا يمكن ذكر بعضهم كالحجم ان بعض يقول أنها في يوم القيامة أن الله تعالى يخلقوا أقواما يعني يغايرون تماما للذين هم في الدنيا فهذه لم يقول أن يخلق أقواما يغيرون تماما لما في الدنيا ما صار بعتا صار خلقا, خلقا آخر مغاير تماما وسيأتي معنا أن النشأة الأولى والنشأة الآخرة بين اتفاق وبين اشتراق فأما أن يقال بأن أن الآخرة يعني ان الله تعالى اقوام اللي غيروا من في في الدنيا غيروا تمام هذا صوروا صور ايش الانكار البعث والنفس والسلام الله الله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 want to hear. No هذا ما يتعلق بمسألة القيامة الكبرى أما الأقوال في مسألة الحياة البردخية وعذاب القبر ونعيمه فذكر المؤلف طرفا من هذه الأقوال فأهل السنة والجماعة لو أخذنا بترتيب معلومات يثبتون عذاب القبر ونعيمه وأن هذا العذاب والنعيم يقع على أرواح الأجهات هذا قوله وقابل ذلك من ينكر عذاب القبر بإطلاق من ينكره بإطلاق وهذا قول الخوارج قول الخوارج كما ذكر الأشعر في المقالات قول الخوارج معتزلة وإن كان يعني شيخ الزلام رحمه وسهو بالأصفانية وبالدر بيّن المعتزلة على قولين فيقول شيخ الزلام تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر والسمع البصر هو قول دون قول البغدابيين معتدلين دون البصريين فهذا في الدر الخامس منه باعتبار المعتدلة بغدادة يعني أسوأ فالمقصود أن هذا موجود عند بعض المعتدلة ألا هو إيش كمان موجود لخوارين كارش عذاب القبر جملة وتفصيلا الجب... الجبائي كما ذكر وكان يقول العذاب القبر نمو الكفار المقصود ان هذا ولا ينكرونه يبقى عندنا هناك من يقول العذاب و... و... والنعيم عذاب القبر نعيم على, على الأرواح آ... دون الأجساد قال ومنهم من يقول بل على النفس النفس للروح بلا عنه ليس في البرزة قال هذا كما ذكر عنه قول ابن حزم وابن ميسرة هو كذا في البرزة حدال ابن هبيرة ها؟ ويبدن غلق ها مم. مم. إيه؟ إيه؟ غير ما يشرع ها ها اجى خلاص يكفي انا ظنينا بعدنا اللي بنغير هو قول ابن حزم وابن ميسره كملك الشيخ رحمه الله عليه والسلام فهؤلاء قالوا نقا على الروح دون ايش دون البدل قال هناك منهم من يقول العكس القول الرابع ان العذاب يقع البدن دون الروح قال كقول من يقول ذلك المعتزله الاشعريه الحافظ ابن حجر وايضا هذا قول يعني قاله بالجرير كذا يقول وايضا بعض الكراميه بعضك الكرام هكذا من بحث 335 و200 طبعا هؤلاء لما يقولوا ان العذاب على البدن فقط باعتبار ريش كما قال عندنا كان وليس عنده نفس تفارق البدن لأنهم ينكرون ماذا ينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن فيبدو الله أعلم لما نتكلم عن المتكلمين وبذات الأشعارة هم أصلا الروح عندهم كما مربنا في التدمرية الروح عندهم كالبدن الروح كالبدن أو كصف المصفات الحرارة وغذري في النفس الآخرة فإذا الروح لن تكون إيش هل ستبقى ولن تبقى لن تبقى أي ها؟ أي الروح عندهم هكذا مدامنا جزء من البدل ويمكن قال أيضا بنعلم ما عندهم من مذهب يعني كلامي فاسد أن الروح جعلوها في مواطن يأتي كلام لهم المتكلمون أهل الكلام يقول مرة الروح عرض أن الروح عيش عرض يعني لا تقوم بنفسها والعرض لا يبقى, لا يبقى زمانين مدام أننا الآن هذا زمن آخر فلا تبقى زمانين هكذا قالوا وعلى كل الذي همنا في هذه العجالة أن نعرف أنهم قالوا أن العذاب والنهيم يقع على الأجساد دون الأروح هذه الأطوال الأربعة في هذا شيخ الإسلام يبدو الله يعلم هذا من دقته لاحظ أن ذكر قول بعضها الحديث قال ومنهم من يقول بل العدل البدن يناعم ويعذب بلا حياة فيه كما قاله طائفة من أهل حديث وابن الزاغوني صاحب الإضاحة في الدين المطبوع يميل إلى هذا المصنف حياة الأنبياء في قبوره قال هذا القول تجد أن القريب من القول من لما يقول البدن يناعم بلا حياة ها؟ نعم قريب من القول الأول نعم لكن ابن شيخ الإسلام يبدو والله يعلم أنه, أنه غير بينهما يعني أن هؤلاء الطائم الحديث لا يض... يعني فيما يبدو لن يقول بأن الروحش تفنى يعني اتفقوا معهم في القول بأن العذاب والنعيم على البدن لكن أولئك المتكلم يقولون بأن الروحش يعني لا تبقى أما أولئك فهذا وهذا اللي عليه أهل الحديث أهل السنة آه أن الروحش ليست تفنى وإنما كتب الله تعالى الخلود هذا اللي تجعل الشيخ الغاير بينه القولين وان كان بينهما تشابه مع النبي القيم رحمه الله في كتاب الروح تجوز وجعل قول الأشاعرة والمحزلة قلنا العذاب والنهيم على البدن جعلوا قولهم لبعض أهل السنة لكن لعل, لعل ما ذكر الشيخ الإسلام أدق والله أعلم قال عندك هنا والمقصود هنا أن كثيرا من الكلام ينكر أن يكون للنفس النفس للروح وجود بعد الموت ولا ثواب العقاب هذا اعتبار اما انه جعله كالبدن فيهتفن كما يفن البدن او ان الروح عرض والعرض لا يبقى زماني الان قال كمان الذين انفروا عذاب القبر والبر لذلك مطلقا هو اولي قلنا يشهر خوارج وبعض المعتزلة وبالتحديد معتزلة بغداد الشيخ رحمه الله بعده ذكر عندك الايات الكريمات في اثبات القيامتين القيام الكبرى والقيام الصغرى وهي ما يتعلق موت الشخص وما بعده من أحوال البرزخ أذكر عندك مدى الماجعة في سورة الواقع في الأول سورة كما تلحظ ذكرة القيامة الكبرى وفي آخر ذكرة القيامة الصغرى بالموت في سورة القيامة ذكرة القيامتين لأقسم القيامة هذه القيامة الكبرى ثم في آخرها كالا إذا بلغت التراقي وهذه القيامة الصغرى هنا لما قال الشيخ رحمه الله وقد قيل ان النفس تكون لوامه غير لوامه وليس كذلك البعض يقولك أن النفوس منها ما يكون لوام ومنها ما ليس كذلك فالشيخ يقول لا كل النفوس لوامه قال بل نفس كل انسان لوامه وهذا المعنى قرر رحمه الله في الفتاة والتاسع أربعة وتسعين وعتيين قال هي لما سميت لوامه لأنها تذنب وتتوب فالعبد لا ينفك عن الذنب لا ينفك عن الذنب لا ينفك شخصا على الذنب فهي تلوم صاحبها تلوم صاحبها على الذنب أيضا قال الشيخ أنها لوامة أن التلوم هو التردد بين الخير والشرق قال طبيعة الموجودة على النساء نحن يتردد يفعل خير أو يفعل الشر فالحاصل أن وصف اللوامة يعم كل النهوس وأيضا هذا اللي قال ابو القيم تلوم بين الفعل والترك هذا يتجده يعني الفاجر الصاحي يتردد الفاجر يتردد فقال ابو تلوم بين الفعل والترك نعم قد تلوم بقلقات ثم يرتق الإنسان ويتصبح نفسه وعيش مطمئنة والله أعلم تنحظ رح... كلام القيم كلام الشيخ الاسلام رحمه الله يعني القدره الفائقه في مناقشه الاقوال والرد لما جاء متخذي التوكيله من مراق والبعض فسري قال من صاعد يصعد به الله فرد هذا او تعقبه أن الكلام هنا عما قبل الموت هو ثاني هي ما يحتاج ايش ان يطلب هذا سيصعد بهذه الروح اي ان كان ان طريق الملائكه الذين يعصر الله ما امروا فاعلون ما امروا وان المراد مراق اي يعني من الرقيه كما سمعنا كان هنا رحمه الله فدل على على على نفس موجوده قائمه بنفسها والشيخ يريد أن يكره أن الروح قائمة بنفسه او كما عبر في تحدث أنا في مخصر فترة مصرية صفحة 86 عبر هذا التأبيل قال الروح جوهر قائم بنفسه على كل مغض النظر عنه تقول جوهر لكن تبقى أنه أن الروح قائم بنفسها أن الروح قائمة بنفسها وليست عربا مثلا أنها تصعد وتذهب وتجي ونسأل قال أن الروح إذا قوب الطبيعة والبصر قال والعرض القائم قائم بغيره ليس هذا رد على من قال انها عرض ولا بدل ميت فاذا دل على انها ايش قائم بنفسها وانها تساق قال شتف هذا نص في اثبات نفس تبارق البدن تساق الى رب قال ثم ذكر بعد هذا صفه الكافر بقوله نعم فلا صدق ولا صلى حضرت تم ولكن كذب وتولى والتصديق هو التكليب بالخبر ولا صلى كما بين الشيخ اللي هو التولي عن الأمر وهذا دعم الشيخ اثني بقضيه الخبر والطلب فالمتولي يقول الشيخ هو العاصي الممتنع عن الطاعه العاصي الممتنع من الطاعه اه اللي هو التولي الامر نعم والتصديق الكذب الكذب ايش بالاخبار فضد التصديق الكذب وضد الطاعه التولي هكذا في تكرر هذا كثيرا في الفتاوى السابعه في كتاب الامانه الكبير والاوسط في 59 و 240 و, و 11 و, و 600 ذكر الشيخ رحمه الله ما جاء في سوره قاف أيضا سورة قاف جمعت بين القيامتين القيامة الكبرى والصورة ولهذا الشيخ رحمه الله طال عن هذه السورة العظيمة ان هذه السورة فذكرت حالة مخالفة الرسل وذكرت الوعد والوعد في الآخرة وذكر طعنهم بالرسالة والمعاد فيقول هي تضمنت أصول الإيمان هذه السورة العظيمة سورة قاف تضمنت أصول الإيمان وهذا يعني مما جعل النمسلم يقرأ بهذه السورة في المجامع العظام في الجمعة في صلاة في وفي العيد وأيضا في صلاة الفجر هكذا في الدر السابع خمسة وستين السابع خمسة وستين قال رحمه الله و ذكر عذاب القيامة والبرزخ معاً في غير مهم ذكره في قصة آل فرعون لحظونا مثلاً لما قال على وحاق بآل فرعون سوء العذاب سوء العذاب هنا هو البرزخ كما بين الشرعيم الله في الفتاوى الثاني صفعة 81 وائتين على أحد الأطوال فالآية آية سورة غافر جمع ذكرت ما يتعلق بالقيام الصغر والقيام الكبرى سوء العذاب اللي هو في البرزخ ويوم تقوم الساعة ما يتعلق بالقيامة الكبرى نفس الشيء عندكم الآن في قصة نوح ذكرة القيامة الصغرى مما خطيئات مغرقوا فأدخلوا نارا هذه القيامة الصغرى العذاب للقبر وفي ثنائها أن نوح عليه السلام قال مقرن من القيامة الكبرى والله ومبذكوا من, من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يعني هنا بعد ذكر الشيخ رحمه الله فقال وقد ذكرنا في غير مضع أن الرسل إلى آخره فالباطنية زنادق الملاحدة وكما في أيضا قسال إخوان الصفا هؤلاء يعقولون أن معاد الأجساد ومعاد الأبدان لم يفصح به ولم يبينه إلى عليه الصلاة والسلام هذا كلام فاسد فكل الأنبيا جعوا وقرروا اليوم الآخر كما سمعنا الآيات التي ذكرها مهلف والله نحن يقول لقومه ثم يعيدكم فيها وخدودكم خراجا ايضا عندنا في سورة الزمر الله تعالى يقول كما جاء عن الملائكة ألم يأتكم رسل منكم يطلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا فهذا ما جاء بالرسل عليهم السلام فهم قالوا أن القيامة إنما أخبر بأن يليه الصلاة والسلام وأن هذا ليس أخبار ليس إخبارا حقيقيا وإنما هو من باب التخيل هذه يتلطفوا من باب التخيل وخطاب جمهوري ومرة يصل بهم الامر يقول أن, أن الرسل كذبوا كذبوا لمصحة الجمهور هذا كلهم يعني سيمر بنا في صفحة 14 و هو مذكور في الفتاوى الثالث عشر وفي الصفدية الجزء الأول صفعة ثمتين ومائتين وبقي أن يقال أيها الأخوة الكرام عن الإمان في اليوم الآخر وأركم لأركاء وكما قال العلام عبد الرحمن السعدي الإيمان بالآخرة هو أصل صلاح القلب لا يمكن أن, أن, أن, أن نصلح فساد قلوبنا إلا بالإيمان باليوم اليوم الآخر فالإيمان في الآخر هو أصل صلاح القلب وأصل الرغبة في الخير وأصل الرهبة من الشر هو اليوم الآخر ولهذا تجد الشخص إذا ضعف إيمانه باليوم الآخر تجد إيش لا يرعوي يعني يرتكب الحرام ويترك الواجب أما الذي يؤمن باليوم الآخر فتجد في غاية الخوف من الله تعالى تجده يحرص على فعل الواجبات أن يؤدي الحقوق وما أتي الكثير مننا الآن من التعدم في الحقوق وتقصيرهم في حق الله تعالى إلا بسبب ضعف الإيمان باليوم الآخر نحن ما خلقنا لهذه الدنيا خلقنا للآخرى كما قال علي رضي الله عنه إن للدنيا بنون والآخرة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فعلسان دائما أبدا أن يتذكر اليوم الآخر من تذكر اليوم الآخر وآمن باليوم الآخر هانف عليه الدنيا هذه الدنيا التي الناس تصارعون وتذهب أعمارهم من أجل دنيا تهانية من تذكر الاخره وتذكر الموت وما بعده والجنه والنار والصراط يهالف عليه الدنيا كلها بي, بي, بي يعني بافراحها واتراحها وحلوها ومرها فينبغى له ان يتعاهد نفسه يعني بيقرا القران اذا سمع اليوم الاخر يعني يحرك قلبه احنا ما خلقنا لهذا كلنا سنموت والان نحن نرى الموت يتخطف من حولنا ويتخطف يعني ما من احد الا وقد يعني يعني رأى هذه القيامة الصورة يعني فيه إقاربه فيه أموه فيه, فيه, فيه ابنه فيه صديقه فعلى كل منا أن يؤمن باليوم الآخر وتذكر هذا اليوم ويستعد للقاء الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم